قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم ألمعين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم ألمعين